بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما ها أدراك ما سجين كتاب مرقوم وينهي عمئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 هم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم بي تكذبون كلا إن كتابا أبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن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 ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَطْعَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مُقَلَبُوا إِلَذَا أَهْلِهِمُ مُقَلَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأُوْمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِنَ وما أوصلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم قاس رَبِّ العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وماذا أدراك ما سجين كتاب مرقوم وينجيع مئذن المكلبين الذين يكلبون بيوم الدين وما يكنب به الا كل معتد اذيب اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم بي تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الآرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَطْعَكُونَ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مُقَلَبُوا إِلَذَا أَهْلِهِمٌ قَلَبُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِنَ وَمَا لَنَا أُوصِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ أَنظُرُ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ